ما نهيتكم عنه فاشتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منهما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم هذا الحديث أحد الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المشهور بالاربعين النوويه واختاره الامام ابن رجب بن الحنبلي رحمه الله في كتابه الذي سماه جامع العلوم والحكم ووجود هذا الحديث في هذين الكتابين لأنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصية التي خص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من بين سائري الأنبياء كما أخبر عليه الصلاة والسلام حيث قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وفي رواية أعطيت ستا لم يعطهن أحد قبلي يعني من النبيين ومن هذه الخصائص أنه اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلم أن ينطق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أمر بألفاظ يسيرات لكنها تحمل معاني كثيرة. هذه المعاني تحمل وتتضمن أصول الدين وكثير من فروعه هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم يصلح أن يعنون له بضرورة الالتزام, بالشرا... بالش... بضرورة الالتزام بالشرائع الإسلامية وبضرورة الالتزام بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كما مر بنا أن له سبب رود ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اوحى الله اليه بفريضه الحج وعندما اوجب الله تعالى فريضه الحج على عباده المؤمنين وان الحج ركن من اركان الاسلام وانزل الله تعالى قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قام النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الامه بوجوب هذه الفريضه فقال يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله في كل عام وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه فكرر الاقرع رضي الله عنه سؤاله يا رسول الله أفي كل عام حتى كررها ثلاث فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم عليه فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ويذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا الحديث وهذا السؤال أنزل الله تعالى بسببه قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تساؤلكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدل لكم وعرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ومما انزل الله سبحانه وتعالى من قران يتلى انه لا ينبغي للناس ان يكسر السؤال عن امور ان لم تكن قد وقعت او امور يرونها هامة ولا بد من معرفة حكمها فكانوا يتوقفون ويتوقون السؤال وربما مكث الواحد منهم عاما والسؤال يتردد في نفسه لكنه لا اقدم بسؤاله النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك امتثالا لامر الله لان الله تعالى نهاهم ان يسالوا عن اشياء ان تبدلهم لهم تسؤهم ولذلك كانوا يحبون ان يأتي الرجل من الاعراب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدور في نفسه فربما صادف سؤاله ما يجول في خواطرهم فيجدون الجواب ولما كانت الاسئله يعني ضرورية وهامة والاسئله متنوعة منها ما لا ينبغي التردد فيه ومنها ما لا ينبغي الاسراع به الله سبحانه وتعالى انزل الملك جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة انسان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم ما الاسئلة التي ينبغي ان يطرحوا ويسألوا فجاء جبريل كما مر بنا في الحديث الثاني من هذا الكتاب المبارك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسئلة الاسلام والايمان الاحسان وسأل عن اسئلة وفيها التنبيه لأن مثل هذه الأسئلة قد لا ينبغي السؤال عنها لما سأله عن الساعة وجاء الجواب ما المسؤول عنها بأعلم من السائد ولذلك اهل أهل العلم يقولون إن على الإنسان يسأل فيما وقع وفيما جد من أمور وأنه يسأل فيما يتعلق بامور دينه من صلاة وصوم وزكاة وحج لأن الله أمرنا أن نؤديها وأما ما لا ينبغي أن يسأل عنه فأسئلة التعنت التي كانت تصدر من بعضهم فقد تجرأ بعضهم كان يسأل عن امور هذه الامور يظنون من خلالها ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعي النبوة ولذلك استعان كفار قريش بيهود لي يستعلموا او يطلبوا منهم اسئله يطرحونها على النبي صلى الله عليه وسلم ليعجزوه و ولقنوا بعض الاسئله ولذلك سالوا وجهوها الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن فتيه اخبرنا عن رجل طاف المشرق والمغرب اخبرنا ما هي الروح اخبرنا متى الساعه إلى غير ذلك من الأسئلة التي أجاب, النبي أجاب الله تعالى عنها في كتابه وبينا وأكدا لهؤلاء أن الذي سألتموه الله أطلع نبيه عليه وأجاب عنه وهو من الأمور الغيبية التي لا تعرفون ومن الاسئله المنهي عنها الاسئله التي تاتي على اسلوب التعنت كان يسأل المشركون وغير المشركين وفي ازماننا هذه تلقى بعض الاسئله ويدعى فيها ان الاسلام لا يعرف عنها وليست في نظام الاسلام وكل ذلك بهدف استنقاص دين الاسلام فامثال هذه الاسئله ينبغي للمسلمين ان يجيبوا ويتصدوا ويبينوا صدق الاسلام في هذه الامور ما على اعتبار بان الاسلام دين هداية ودين ارشاد ودين يقيم الحياة الاجتماعية بين الناس ودين يقيم العلاقة بين الإنسان وربه ودين يحرص على أن يجعل الإنسان مواطنا صالحا هذه أهداف الإسلام الظاهرة ولذلك الإسلام أو القرآن لا يتناول المسائل التفصيلية سواء كانت هذه المسائل العلمية أو كانت هذه المسائل تتناول جزئيات الحياة خاصة ما كان منها ماديا قد يشير القرآن الى شيء وينبغي ان يكتفى عند ما تحدث به القرآن واما الدخول في التفصيلات وفي الجزئيات فهذا ليس يعني مما عني به القرآن كثيرا ولذلك طرح الأسئلة في هذه الأمور لعلها مما نهى الإسلام عنه ومما نهى القرآن عنه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم ولهذا جاءت مسائل السؤال في القرآن متنوعة منها ما حرص القرآن على بيانه وهذا مما يتعلق بحياة الناس ولذلك جاء في قف القرآن قول الله تعالى يسألونك في ثلاثة عشر موضعا ويأتي الجواب دارتني يأتي الجواب بالبيان كقوله يسألونك عن الخمر والميسر وتارة ياتي الجواب كما يقول اهل البلاغة باسلوب الحكيم يسأل الناس عن شيء والقرآن يلفت نظرهم الى شيء اخر ومنهما جاء في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الاهله كما جاء في قوله تعالى يسألونك عن الاهلة وكان السؤال الذي طرح على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال القمر يبدو هلالا يبدو هلال ثم يصير قمرا ثم يعود فيكون محاقا يعني ليش الهلاء القمر يصير بهذه الاشكال اول الشهر يكون هلال وسط الشهر يكون بدرا اخر الشهر يكون محاقا ما يظهر وهذه ظاهرة كونية الله سبحانه وتعالى خلقها لحكم يعلمها لكنه وجه انظار المسلمين الى ما ينفعهم في ذلك قال يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج الله جعلها ميقات يتعرف به الناس الشهور فاذا بدأ القمر هلالا يعني اول الشهر واذا صار بدرا يعني وسط الشهر واذا صار محاقا فهو اخر الشهر وهذه الشهور منها ما يتعلق به عبادة فشهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومنها ما يتعلق به الحج ولذلك قال مواقيت للناس والحج ومن الاشهر اشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الايام من شهر ذي الحجة بها يتعرف الناس أشهر الحج ومن الأهلة ما يعرف به الناس الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله اذنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم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 او بالاهله ينبغي ان تتعرفوها اما شكل الهلال وحجمه وصغره وكبره فهذه يعني لا يترتب عليها شيء عظيم ولهذا الامام ابن رجب رحمه الله فصل بين المسائل التي ينبغي ان يطرح فيها السؤال والمسائل التي لا ينبغي انسان يعاني من مشكلة شرعية له ان يسأل عنها خصوصا اذا وقعت اما اذا لم تقع قبل وقوعها لا ينبغي السؤال ولذلك لما جاء صحابي يسأل يا رسول الله الرجل يجد عند اهله رجلا ماذا يفعل اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا شيء لم يقع لكن لما وقع وجاء وسأل قال له النبي صلى الله عليه وسلم البين وإلا حد في ظهرك لأن الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا والمراه المتزوجة محصن ومن قذفها عليه بالبينة فقال الرجل يعني شيء عجيب يا الرجل يجد مع اهله رجلا ينتظر حتى ياتي باربعه شهود يعني ان هذا امر صعب إن قتله يقول إن قتل إن قتله قتلتموه ماذا يصنع فأنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فنزل أمر اللعان وحل ذلك الإشكال فمثل هذه الأمور للناس أن يسألوا ومن المسائل التي تعرض لها الإمام ابن رجب هل السؤال لا يزال محظورا حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم او ان الحظر انما كان في ايام حياته لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء كان مباحا او كان حلالا فحرم بسبب مسألته والناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد اطمأنوا حيث لا ينزل وحي جديد فللناس ان يسألوا او لا واهل العلم لهم في ذلك موقفين منهم من يرى ان الامر على ما هو عليه وان السؤال لا يكون الا فيما وقع او فيما يبين. أمرا شرعيا قد اوجبه الله تعالى وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما السؤال عن امور محتمله واشياء افتراضيه فهذا مما لا ينبغي ومنهم من يرى انه ما دام توقف الوحي لان النوازل كثيره ولان ما يجد على الناس في حياتهم كثير فيحتاج الى سؤال لمعرفة حكم الشرعي ولعل هذا انسب شريطة ان تكون الاسئلة بغرض الاستخفاف أو الاستهزاء أو ما يشابه ذلك فما دامت هذه الأسئلة تبين للناس ما نزل إليهم فإنها إن شاء الله مما يجوز سؤاله وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله يعني ابن رجب قال وقريب من ذلك سؤال الآيات والمراد بالآيات يعني أن يطلب الناس من النبي المعجزات إن كنت نبيا اعمل لنا كذا إن كنت نبيا افعل كذا هذا مما لا يجوز لأن هو جرى السنة الله أن أن الناس إذا سالوا الأنبياء الآيات والمعجزات فإن لم يؤمنوا فإن العذاب يعقب نزول تلك يعني يعقب تلك الآيات بالنزول فيكون سببا في هلاك تلك الامم ولهذا سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت مما لا يجوز كما كان يساله المشركون وأهل الكتاب وقد قال الكريمة وغيره إن الآيات نزلت في ذلك يعني يا أيها الذين آمنوا لا تسلوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم يقول نزلت في هذا يعني في سؤال المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الآيات لكن الخطاب الموجه للمؤمنين خد يصرف هذا المعنى. قال ويقرب من ذلك السؤال عما اخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه كالسؤال عن وقت الساعة لان الله تعالى يقول ان الساعة اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولذلك لا ينبغي ان يسأل الانسان عنها ولما جاء في سؤال جبريل السؤال عن الساعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها لأعلم من السائل يعني لا أنت ولا أنا يعرف موعدها وهكذا السؤال عن الروح فإن الله أجاب بقوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي يعني مما اختص به الله ولا يزال امر الروح لغزا وغيبا مع ان الطب الحديث والعلم الحديث يحرص كل الحرص على ان يعرف عن الروح شيئا ودلت ايضا يعني الايات على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى ان يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام ام لا قال وفي الصحيح عن سعد يعني ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في اهله اي فلم ابتلي بذلك اجابه النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وايضاعه المال وهذا ورد فيه حديث صحيح أخرجه الشيخان من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثه قيل وقال وإضاعة المال وإضاعة المال وكثرة السؤال وهذا انما كان يعني من الامور التي جاء النهي بها لان فيها فسادا ولان فيها اتلافا ولان فيها تضييعا للوقت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين يتألفهم بذلك يعني لأنه يتودد إليهم بإجابتهم ولأن غالب أسلت الأعراب وأسلت الوفود القادمة انما تسأل عن امور تتعلق بالشريعة لجهلهم لكثير من امور الشريعة ولهذا لما تتبعنا ما يسأله الاعراب الرجل الذي سأل يا رسول الله ان الرجل يحب القو ولما يلحق بهم فاجابه المرء مع من احب وفض عبد القيس عندما جاءوا انما سالوا عن امور الشريعة انما سالوا عن امور الايمان انما سالوا عن مسائل أحكام الخمور وشربها وعمل النبيذ وما يجوز منه وما لا يجوز كل ذلك متعلق بمسائل الشرعي فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المساء المسألة كما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هو لم يثبت هجرته حتى يتاح له السؤال قال وفي المسند عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال كان الله قد انزل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدلكم تسوكم قال فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته واتقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه قال فأتينا اعرابيا فرشوناه بردا يعني أعطيناه بردا ثم قلنا له سل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون أن الاعرابي يحل له أن يسأل بخلاف المهاجرين والانصار قال وذكر حديثا قال وفي مسند أبي يعلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن كنا لنا إن كان إن كان لتأتي علي السنة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال إن كان لتأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن شيء فأتهيب من وإن كنا لنتمنى الاعراب يعني يقدمون ليسألوا قال وفي مسند البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت قوما خيرا من أصحابي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما سألوه عن اثنين إلا عن اثنتين عشرة مسألة كلها في القرآن يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن اليتامى. وذكر الحديث علق المحقق على هذا الحديث قال يغلب على ظنه أن هذا الحديث ليس في مسند البزارة لأنه رجع إلى كتاب زوائد البزار للإمام الهيثمي فلم يجده ورجع إلى مجمع الزوائد فلم يجده إذ لو كان في مسند البزار لا كان أو لذكر في هذين المصدرين قال وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يسألونه عن حكم حوادث قل وقوعها او قبل وقوعها يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها عند وقوعها كما قالوا له انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب فاجابه ما انهر الدم يعني وقطع الأوداج يجوز أن يذكى به أي رخص لهم في ذلك وهذا من الأمور التي تمارس وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده يعني أنه أخبر أنه سيكون عليهم أمراء يؤخرون الصلاة وقد يقع منهم بعض المنكرات فسألوه هل يجوز لهم الخروج عليهم قال لا ما أقام الصلاة فيكم سألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعداه وعن طاعتهم وقتالهم وأجابهم قال وسأله حذيفة رضي الله عنه عن الفتن وما يصنع فيها فأجابه نعم يعني أعطوه بردا ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم المراد أنهم أهدوه لأن الأعراب مباح له أن يسأل ولأن ما فعلوه إنما كان حثا منهم على الأعراب للأعراب أن يسأل فعبر عن الهدية لما كانت يعني في خفاء لمذابة الرشوة